للفرقة الثالثة التي تسمى بفرقة التخصص بمعهد إعداد الدعاء والتي نتدارس فيها بإذن الله تعالى تفسير جزء قد سمع وكذلك أيضاً بعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير وكذلك سبب اختيار تدريس هذا الجزء والكتاب الذي سيدرس منه الجزء تم اختياره لأنه من أكثر الأجزاء في القرآن التي اجتملت على صور تحتوي على موضوعات كثيرة فمثلا في صورة المجادلة نتعرف فيها على أحكام الظهار وآداب التناجي وآداب المجالس وأيضاً الكلام عن المنافقين وطرف من الحديث عن الولاء والبراء صورة الحشر مثلاً تتكلم عن غزوة بني النظير تتكلم عن فضائل الصحابة رضي الله عنه تتكلم عن موالاة المنافقين لليهود تتكلم عن أسماء الله الحسنى صورة الممتحنة تتكلم عن أحكام الجسوس عن الولاء والبراء عن أحكام خاصة بالنساء بيعة النساء اختيار الزوجة الصالحة صورة الصف تتكلم عن أحكام الجهاد تتكلم عن نبوة عيسى عليه السلام وتتكلم عن الوعد بنصرة دين الله وتتكلم أيضا عن التجارة مع الله عز وجل المهم لو أننا تتبعنا كل الكلام دا إن شاء الله يأتي بالتفصيل عند الحديث عن موضوعات الصور المهم أن هذا الجزء ترى أن كل المو الموضوعات المتعلقة بالدين سواء في الاعتقاد في الاعتقاد في الفقه في السلوك في الأداب في التربية في السيرة في تجد أن هذا الجزء يشتمل على هذه الأحكام أما اختيار الكتاب فهو كتاب شيخنا فضل الشيخ مصطفى ابن العدو حفظه الله سلسلة المسمى بسلسلة التسهيل لتأويل التنزيل في سؤال وجواه سبب اختياري لهذا الكتاب أولاً لأن عرض سهل شيق عصري عن طريق السؤال والجواب وهذه من الأساليب المحببه عند طلبة العلم أيضاً لأن هذا الكتاب وغيره بفضل الله تعالى من الله عليها بأن حضرت مع الشيخ هذه الدروس كلها وهناك إن شاء الله مذكرة ستساعد مع الكتاب يعني طبعاً كتاب مختصر الكتاب فيه آيات الشيخ لم يمر عليه فإن شاء الله يكون مع الكتاب في مذكرة كاملة في الجزء دروس كنت حضرتها مع الشيخ من حوالي ما أقرب من 13 سنة والدروس دي الحمد لله موجودة وستصور لكم وتوزع عليكم بإذن الله تعالى في ختام كل صورة سنلخص الصورة عن طريق الأسئلة المهمة في الصورة طبعا في الشيخ ينقل أحيانا أقوال كثيرة عند تفسير الآية يعني يذكر أقوال للقرطبي ابن كثير السعدي الطبري إلى غيرهم فطبعا يكفينا فقط المعنى المستفاد والأحكام في الآن وإن شاء الله يعني بقدر المستطاع سنحاول أن نأتي على كل الآيات بما فيها من فوائد بما يصره الله سبحانه وتعالى نبدأ إن شاء الله في صورة المجادلة الشيخ طبعا من التفسير عبارة عن مجلدات منفصلة يعني كل جزء على حدة والصور الكبيرة على حدة والشيخ يعني إلى الآن يعني اقترب من نصف القرآن وإن كان لا يأتي مرتبا يعني يزيلش مرتب لكن الآن في موجود في الأسواق من صورة الكهف مثلا إلى أظن صورة الحج لما نقصد أنا, أنا أقصد من الأجزاء الأخيرة طبعا من أول القرآن إلى لا من أول القرآن إلى صورة الأنفال آخر حاجة نزلت الأنفال وصورة هود أظن أيضا نزلت صورة هود المهم يعني مطبوعي الآن في الأسواق نبدأ في الصورة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 وللكافرين عذاب أليم صورة المجادلة صورة مدنية والصورة المدنية فيها تعريفات كثيرة لأهل العلم خراصة الأقوال فيها القول الأول ثلاثة أقوال القول الأول الصورة المكية هي التي أنزلت قبل الهجره والمدنيه هي التي انزلت بعد الهجره القول الثاني ان المكي هو الذي انزل في مكه والمدني انزل في المدينه القول الثالث ان المكي نزل خطابا لاهل مكه والمدني نزل خطابا لاهل المدينه الراجح من الأقوال القول الأول ان الصورة المكية هي التي أنزلت قبل الهجرة أما المدنية فالتي أنزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسأت طبعا تفصيل هذا عند الكلام عن نزول القرآن والحديث عن المكي والمدينة الشيخ يبدأ في كل صورة بيذكر معاني الكلمات اللي بيسمى مفردات القرآن مفردات القرآن الكلمات التي يعني يعجب عنك فهمها يغيب عنك فهمها ففي كتب مؤلفة في مفردات القرآن وفي كتب مؤلفة في كلمات القرآن فوالشيخ يذكر اولا الكلمات وإذا يكون في الغالب هذا أول سؤال في الامتحان أول سؤال في الامتحان يأتي لك جدول جاد والدوات بيؤخذ من كل صورة بعض الكلمات الغريبة وبيكون أول سؤال فيه الامتحان اللي هو غريب القرآن أه بيبقى غريب القرآن بالضبط المعنى للكلمات إحنا طبعا هنبدأ في التفسير مباشرة وهيمر علينا معاني الكلمات قال الشيخ اذكر سبب نزول. سبب نزول قولي تعالى قد يسمع الله قول التي تجادلك في زوجها دي برضو من الأسئلة السؤال الثاني دايما في الامتحان اذكر سبب نزول هذه الآيات يعني برسم لك خطة عامة عشان أنت بتذاكر تبدأ تأسم المنهج بهذه الطريقة أول سؤال غريب القرآن تاني سؤال أسباب النزول هيمر علينا في أسباب صحيحة وفي أسباب لم يصح سنده نحن بنركز في الصحيح طبعا سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الأمم أحمد رحمه الله وأخرجه غيره أيضا بسدد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات طبعا في رواية أخرى تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى طبعا هي المجادلة أو المجادلة فالمجادله للمراه التي جادلت النبي لا خوله بنت سعد المجادله نسبه الى التحاور الذي حصل بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحية البيت ما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك وقد جاءت بعض الروايات الموضحة لآية الظهار فاذكر هذه الروايات مع بعان الحكم على إسناد كل منها ذكر الشيخ هنا بعض الروايات منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتعلق بسبب نزول الأيو طبعاً لو تعددت أسباب النزول فلا مانع من ذلك يعني ممكن القصة حصلت مرتين أخذ بالك ومن ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن لغيره من طريق أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطق رقبه قال لا أجدها قال فصوم شهرين متتابعين خلي بالك الروايات الروايات بتحدد بعض الأمور في الآية يعني الآن بتقول إيه فصيام شهرين أخذ بالك أه فهنا قال في مسألة التتابع لابد منه وهو الذي عليه جمهير الأم قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكين قال لا أجد وهذا برضو دليل على أن الكفار على الترتيب وضرير الجمهور أيضا أن الكفار على, إيه؟ على الترتيب قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمر أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة صاعا فقال أطعم ستين مسكينا يبقى إذن الكفارة هنا على الترتيب، وسأتي هذا بالتفصيل عند الحديث عن الظهر. العرق زي المكتر كده زي الأفص أو الشكارة أو نحو ذلك عندنا. وفي حديث بقى بسند فيه ضعف أخرجه أبو داود. في عندك برضو رواية تحت في الحشيان طبعا إن شاء الله يعني اللي عنده الكتاب ينبغي أن يأتي بالكتاب يعني. ومن الكتب التي أوصي باقتنائها كتب الشيخ مصطفى. كل الكتب ليس التفسير فقط لا كل الكتب يعني الشيخ من الناس من العلماء المعصرين الذين رزقوا من الله سبحانه وتعالى حسن الاستنباط. يعني تجد عنده استنباط عجيب يعني في, في في في الآيات وفي الأداب ونحو ذلك فأصي باقتناء كتب الشيء. هنا الرواية التي ذكرها في الحاشية. انه قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام لم يلو صوم شهرين قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا قالوا الذي بعثك بالحق لقد بيتنا ما لنا طعام فانطلق الى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك فاطعم 60 مسكينا وسقا من تمر الوسق حوالي يعني حوالي 60 صاع الوسق 60 صاع والصا حوالي 2 2 وربع 2 ونص كيلو في ناس بيقول لك 3 كيلو بس 3 كيلو دي بزياده قوي يعني يعني تلاتة كيلو دي زياده ثلاثة لربع ثلاثة لربع تمشي ماشي ولو اثنين تمشي وفي بعض راعة حددها اثنين كيلو وثمينمائة جرام طبعا الوادت بين ايه إن الإنسان لو كان عنده إمتى ما يبقاش مستطيع للصيام إذا كان مريض أو كبير أو به شبك يعني إذا إذا إذا, اذا بعد عن جماع الزوجة قد يقع في ضرر أكبر زيك قال له هل أوقعني في ما أوقعني في إلا لإيه الصيام نوم ما يقضيش يصبر هذه الفترة وخدت بالك فدأ إيه قد تكون من الأعزاء وفيه أيضا أن إذا تبرع له أحد بالكفارة جاهز قال له إذا بلا إيه فلان أخذ منهم الصدقة فمش شرط أنه يدفعه منها لا لو إن واحد تبرع وأعطاه له لبأس قال وأخرج أبو داود بإسناد فيه ضعف عن خولة بنت مارك بن الثعلبة قالت ظهر مني زوجي أوسي بن الصامد فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجي إلى الفرد فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال ياسم شررين المتتبعين قلت أو قالت يا رسول الله إنها شيخ كبير ما بيه صيام يبقى ورد من العزارة هو الكبر من عزار الكبر ترك الصيام يعني قال فليطعم الستين مسكينهم قالت ما عندهم من شين يتصدقوا به قال فأتي ساعة إذن بعرق من تمر فقلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنتي حتى لو الزوجة هي اللي اعتطله الكفارة جازة قال قد احسنت اذهبي فاطعمي بها عنه 60 مسكين وارجعي لابن عمك والعرق 60 ص عرق كم ها الوسقى يعني الوص 60 ص اه لا بد يبقى في نيه لا زوجته تقول له انا هطلع عنك الكفاره يقول لا خلاص ماشي لان دي عباده والعباده تفتقر الى ايه الى طيب دي كلها روايات تدل على المعنى الذي نريد نبدأ في التفسير إذن لو قل لك هل صح في سبب نزول لهذه الآية تقول نعم وتذكر الرواية طبعا المطلوب الرواية الأولى فقط الرواية الأمام إيه أحمد رواية الأولى فقط يبقى أنت عندك تلات أربع صفحات بتصفيهم أنت على على نص على ربع صفحة واضح فالكلام ده بنقوله من أول الدرس على أساس برضو الناس لما تجد القراءة هيلاقي مثلا في السؤال الواحد ممكن احيانا عشر صفحات يعني في بعض الأسئلة هيجي فيها عشر صفحات مشايزين عشر صفحات لكن بلا شك لما أقول لك نديل القراءة بتستفيدها تستفيد من القراءة ان بتطلع معاني وبتستنبط معاني في التفسير وكما قلت أمس في المحاضرة أن هذا تنسج على منواله يعني أنت بتأخذ مثلا تفسير الجزء دي معي بتنطلق أنت بأ. ولذلك أنا بحاول عود الإخوة على كلام الشيخ مصطفى ليه لأن بفضل الله لو حبيت الكتاب ده هتدخل في تفسير الشيخ مصطفى وأنت من شرح الصد لأن فعلا جمع يعني من كتب الأوائل من العلماء جمع عظم جدا. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد. للتحقيق. قد سمع الله قول التي تجادرك في زوجها المقصود بالسماع هنا سماع الإجابة قد سمع الله يعني قد أجاب الله عز وجل هذه الشكوى هذه المرة لما اشتكت سمع الله سبحانه وتعالى شكوى لأن سمع الله عز وجل إما سمع إجابة وإما سمع علم بالأصوات إنه يسمع الأصوات سبحانه وتعالى اخذ بالك ما اذن الله لنبي حسن الصوت ما اذن كما اذن, أذن الله الرجل كما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالايه بالقران فالمقصود هنا السماع الله سبحانه وتعالى يسمع السماع هنا المقصود به الاجابه المقصود به الايه الاجابه إجابة الدعاء والمعنى سمع قولها فاجابها سميع قل في إيه؟ في اجابه وفي الايه اثبات صفه السمع لله طبعا لما يكون معاك الكتاب طبعا دي زيادات دي مش موجوده اللي انا بقوله دلوقتي مش موجود في الكتاب ايه في في أي في مش موجود ما هو اللي انا ما هو هيكون معاك الكتاب انت بقى تزود ما هو انت دلوقتي اللي بقوله دي في الكتاب وممكن ما يكونش في المذكرة لان انا بقول لك الكلام ده مكتوب من مكتوب من 13 سنه ماشي لا طيب ماشي لكن هو طبعا وجود الكتاب معكم هيغنينا عن اننا اقعد اقول ان دي فائده او كذا اه فانت دورك ان انت هتتابع معايا بقدر المستطاع في الكتاب وتكتب الحاشيه التي اقولها لك المهم هم سماع في سماع احاطه بالاصوات وفي سماع اجابه فسماع احاطه بالاصوات زي آيات كثيرة فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله رجل كما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن فمعنى استمع معنى استمع وأيضا سمع الإجابة كما في قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء فسميع هنا بمعنى مجيب سمع بمعنى إيه؟ مجيب وهنا أيضا بمعنى مجيب ممكن يقول اتنين مع بعض ويجيب ويجيب بالضبط أخذ بالك فيأتي المهم السمع نوعي يعني أو قسمين مع له معنين المعنى الأول الإجابة وهو هنا قد سمع الله قولة يترجى لك في زوجها أي سمع قولها وأجابه فدول يشمل اتنين هو يجي في المعنين مع بعض إنها سمع قولها وإيه وأجابه فنثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى وفي قول عيشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وفي نفظ تبارك الذي وسع سمعه الأصوات فدي دليل على سعة سمع الله عز وجل لأنه بتقول إيه وإني معهما بالغرفة وما أسمع كلامهم أو يخفى علي بعض كلامهم قالك فأنا هذا دليل على سعة سمع الله سبحانه وتعالى وأنه يسمع ما خفي وما ظهر سبحانه وتعالى قد سمع الله قولة التي تجادلك كلمة تجادلك المجادلة هي المحاورة وهي مراجعة الكلام من طرف إلى طرف لما يجي مثلاً واحد يتكلم ونت ترد معا الكلام وتأخذ وترد معا اسمه إيدي؟ إلا المحاورة من طرفين والمجادلة هي قولة بنت ثعلبة وزوجها هو أوس ابن الصاد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قال الشيخ تشتكي ماذا؟ فأجابه قال تشتكي فاقتها وفقرها وحاجتها وتشتكي ضعف أولادها وضيا وضياعهم وتشتكي حال زوجها الضعيف الضائع دي كلام الشيخ في زيادة فإذا وهي أنها قالت هي بقى اشتكت فقط ألت إيه بقى ليه عندك في ابن كثير وفي غيره قالت زوجي وابن عمي أفنى شبابي وأكل مالي نصرت له بطني فطركني حتى ضعفت قوتي ورق عظمي ثم جاء وظاهر مني وقالت ولي أولاد صغر إذا ضمنتهم إليه جاعوا وإذا ضمنتهم إذا ضمنتهم إليه ضاعوا وإذا ضمنتهم إلي جاعوا فالشيخنا أجمل وإحنا فصلنا الكلام من ابن كثير إبقى قالت مرة ثانية زوجي وابن عمي أفنى شبابي وأكل مالي ونصرت له بطني فتركاني حتى ضعفت قوتي ورق عظمي ثم جاء وظاهر مني وقالت ولي أولاد صغار إذا ضمنتهم إليه ضاعوا وإذا ضمنتهم إلي جاعوا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله وطبعا فيها أنه ينبغي على المؤمن أن يلجأ إلى ربه في الكرب يعني هذا المرأة جاءت تشتكي لأنه ضاق بها الأمر لأنها تعلم أن كان الزهار في الجاهلية طلاق وفراق فهي جاءت وهي في ضيق أن البيت خرب أن البيت الأولاد ضاعوا فاطلع الله عز وجل على ما في قلبها من هذا الكرب وهذا الضيق ففرج الله عنها بهذه الآيات وده بقولها الأي ست بتشتيك جزهة زي أنا تقول جوزي بشرب سجاير جوزي مثلا زوجي ما بصليش تشتكي زوجها فنقول لها اصبري وعليك بالدعاء وصدق اللي هو الله هي عايزة جوزها يتهادئ هي بقى تجي تسألها تقول لا طب انت حالك ايه صرت الفجر تقول لك والله يعني أنا مأسرة طب حالك ايه مع ربنا مأسرة طيب ماذا تريدين أنت الجائر الله بدل ما تقعد تفضي تقعد مع كل واحدة شو تقعد توقع دماغها وقت بالك تقعد تفضي لها تقول لك بفض فض طم تفضي بينك وبين الله عز وجل حتى لو واحدة ممكن سمعتك إما أن تكون يعني قد تكون بي بي يعني بتشمت فيك تضلك في النصيح واخد بالك لكن لما تقول يا رب اهدي لي زوجي فرج عني إلى غير ذلك فالمرأة تكون زكية عند لجل فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر ويكشف الكرب سبحانه وتعالى وتشتكي إلى الله قال طبعا الشيخ تجاوز بعض الآيات والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير فيها إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وفيها حث على مراقبة الله وانت تؤمن بالأسماء والصفات وتعمل بمقتضاه مش معنى ان انت تؤمن بالأسماء والصفات او ان انت تبقى حفظها وعرف معانيها فقط لا معانيها والعمل به فاذا امنت ان الله سميع بصير دي يورثك ايه في حياتك المراقب لله سبحانه وتعالى ان تستحي ان يسمع منك ما لا يرضيه وأن تستحي أن يراك على حال أو في مكان لا يرضي الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائه قال الشيخ ما معنى الظهار وما حكمه وما حقيقته قال معنى الظهار قول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي طبعاً هو مشتق من الظهر لأن دي كانت لغاتهم في الجيل لا له أنت عليك ظهر أمي لكنه طبعاً لو استخدم أي لفظ آخر غير الأم لكان ظهاراً لو أنت عليك ظهري أختي أو أنت عليك أختي أو, أو تحرم علي زي أمي مش شرط يقول ظهر لا يقول إيه تحرم علي زي أمي يبقى ضدها يبقى الظهار هو تحريم من تحرم عليه على تحريم زوجته كمن تحرم عليه على التأبيت وحكم الظهار حرام بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزوره أما الإجماع فقد قل الصنعاني رحمه الله الإجماع على تحريبه أما حقيقته حقيقت الظهر ضابط الظهر تشبيه ظهر بظهر والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم زكته حلال شبهه وبإيه بحرام اللي هي أمه أخته عمته خلته المومة تشبيه ظهر حلال بظهر إيه؟ بظهر حرام طيب وكانت ظهر في الجاهلية دي زيادهية وكانت ظهر في الجاهلية طلاق وفراق ولذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي فتوجهت بشكواها إلى الله تبارك وتعالى ففرج الله عنها وهكذا ينبغي للمؤمن أن لا ينقطع رجاؤه في الله فالفرج من الله سبحانه وتعالى وكما حصل لعائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لأقول لا لك إلا كما قال أبو يوسف ونسيت اسمه قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. لقد قلتم قولا واستقر في انفسكم والله يعلم اني منه بريء شوف شوف الكلام والثقه دي دليل هكذا المؤمن, المؤمن في الكرب لابد ان يزداد ثقته في الله شوف شوف اهل الايمان في الاحزاب ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا موعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان وتسليم بخلاف المناثقين شوف بقى القلوب المهزوزة بقولوا ما وعدان الله رسول الله إلا غرورا شوف شتان بين المؤمن لما يقع في كار يزداد ثقته في الله أن الله سيفرج عنه قال إذا قال الرجل لمراتي أنت عليك ظهر ابنتي فهل يعد ظهارا الجواب نعم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يكون بذلك مظاهرا ولذلك ضابط الظهار وأكثر العلماء يقولون أنه إذا قال أنت عليك ظهر من تحرم عليه كأمه وأخته وبنته وغير ذلك فإنه مظاهر وبه قال ابن قدامة رحمه الله تعالى حتى لو ألا أنت عليك ظهر جدتي برضو إيه مظاهر لو استبدل عضواً غير الظهر بعضو يعني قال أنت عليك بطن أمي ها مظاهر بطن وهذا رأي جمهور العلماء أنه يكون مظاهراً وتلزمه الكفارة والله أعلم قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم خل بلك من نسائهم إذن الظهر يكون منين؟ من المرأة من الزوجة فلو قال لمرأة أجنبية أنت عليك ظهر أمي كلام لاغيت واخد بالك لو قال للوحدة كده غريبة أجنبية أنت طالق يا فلانا لا تطلق لأنه لا ليست, ليست شرعا من نسائه وذلك قال إيه الذين يظهرون منكم ها من نسائه يبقى لابد تكون إيه زوجة لابد تكون إيه زوجة أما الظهار من غير الزوجة فلا يقع ثم قال الله تعالى ما هن أمهته بالك. ليس هذا الذي قال هذا القول ليس بصادق في هذا القول لما يقول إنها كأمه هو كذاب ولذلك قال وإنهم لا يقولون منكر من القول وإيه؟ وزور منكر من القول لأنه خالف الشرع وزور لأنه يخالف الواقع يبقى يخالف الشرع فمنكر ويخالف الواقع فهو كذب وزور قال ما حكم ندى الرجل لمرأته يا أمي أو يا أختي ساعات مثلا واحد يزد في الأريف يقول للمرأته إيه هاتي يما كذب هاتي يما أخذ بالك يما فلو واحد ندى لزوجته يا أمي وواحدة مثلا زوجها كبير مثلا عنها بكتير تقول له يا أبي واخذ بالك هذا مكروه كرا شديد بكروه كراء شديدة لأنه شبيه بالإيه شبيه بالضارة الله عز وجل خلمه النعمة. قال السعدي رحم الله ويكرر الرجل أنه ندي زوجته ويدعوها باسم محارمه كقولها كقوله يا أمي أو يا أختي ونحو ذلك لأن هذا يشبه المحرم أخذ بالك المحرم لزوجته هل للمرأة ظهر؟ يعني لوحدة قلت جزة أنا من جزة تقوله أنت عليك ظهر أبي طبعا الجمهور على أنه ليس لها زهر. قال فيه ماشي لكن الجمهور لا قال ليس لمرأة من النساء ظهار وإذا ظهرت المرأة من زوجها لا يعد ظهارا فإذا قالت لزوجها أنت عليك أبي أو غير ذلك من الألفاظ فلا شيء عليها من الكفرات هذا الذي يقول الشيخ هذا الذي نراه ونرتضيه هذا الذي نراه ونرتضيه وقد نقل ذلك على ابن جريج والحسن البصري واختلف في من ظاهر من الأمة المملوكة يعني, يعني واحد قال للأمة أنت عليك ظهر أمي فقال ذهب الجمهور كما نقل الحفظ بن حجر في الفتح إلى أنه لا يصح الظهار لأن الله قال من نسائهم وليست الأمى من النساء بينما ذهب الإمام مالك إلى أنه يصح الظهار من الأمى لعموم لفظ النساء والله أعلم صح رأي الجمهور لأن الله فرق في القرآن بين الزوجة وملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه ففرق بين الاثنين لو إن الاثنين خلاص بأزواجهم يبقى المرأة كانها زوجة واضح؟ فالجمهور على انه لو قال لامته طب هو لو قال لامته انت عليك ضر امي نقول له تلزمك كفره ايه يمين زي صوره التحريم بقى تلزمك كفره يمين لكن ليست كفره ايه لا واخد بالك ف هذا بالنسبه لبقيه ال قال تعالى ان امهاتهم الا اللائي ولدنه اي ليسوا على الحقيقه بامهات فهذا كذب وزور الام هي التي ولدت الام اللي ايه لا يقولون منكرا من القول قلنا المنكر لانه يخالف الشرع وزور لانه يخالف الايه الواقع وان الله لعفو غفور وان الله لعفو غفور فهنا سؤال لماذا ختمت الايه بهذين الاسمين ومن الحاجات اللي اتمنى ان انت تحاول تفعلها في حياتك مره ان تدبر خواتيم الايات ان ان في آيات ختمت باسماء الله اه سامي بصير اه بالضبط كده عزيزن حكيم ف ف فتجد ان ختم الاسم ختم الايه بهذا الاسم له معنى له حكمه بالضبط له حكمه فهنا وان الله لعفو غفور فقال ماشي ها ها ها قول ماشي جميل يبقى إذن دي فتح باب الأمل والتوبة بعد المعصير شوف يعني أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم دي بعد إيه بعد اللي, اللي زعموا النصارى اللي زعموا أن لله إيه ولد اللي قتلوا أولياء الله في سورة المروج ها؟ إن الذين فاتوا للمؤمنين والمناد يتوب فلو عذابوا جهنم ولو عذابوا الحريق إذن لو تابوا لتاب الله عليه ففتح باب الأمل والتوبة أن الإنسان لو فعل معصى هو فعلاً هذا الرجل اللي عمل الظهار اللي وقع في الظهار فعل معصي فعل معصي ووقع في منكر ووقع في ظهور لكن في سبيل التول لا فيش في سبيل سبيل بالاستغفار وسبيل بالكفار يبقى كفار وإيه واستغفار <تصفيق> نعم. العفو ممكن لكل عفو <تصفيق> العفو إيه بس هو لا أصلي العفو محو محو أثر يقول لك عفا عفت الريح أثرة أزلته فهو لما ربنا يغفر له هيزيل عنه الأمر لكن في بقى عفو بإيه عفو بالتخفيف عن العبد أن الآن كان هذا في الجانية طلاق وفراق فربنا من عفو سبحانه وتعالى جعل الطلاق والفراق ظهار جعل له هذا من العاف يبقى إذن كأن الله عز وجل أزال مشقة أزال مشقة فهو عفوه سبحانه وتعالى فبرضو دي برضو تدخل في معنى العاف أن الله سبحانه وتعالى شرع الكفارة وجعل مخرج من هذا الأمر فهذا من عفو الله سبحانه وتعالى وذلك قال الشيخ وجه ذلك لماذا ختمت بقوله تعالى إن الله العفو غفور. قال وجه ذلك بيان سعة عفو الله ومغفرته إذ جعل الكفار التي ذكرها في كتابي مخلصة لهم من هذا القول المنكر الزور فبدل من أن يحرّموا نسائهم على أنفسهم أبدا الظهري وبدل من أن يتحملوا إثم هذا القول المنكر وهذا الزور شُرعت لهم الكفار تخليصاً لهم من هذا وذاك فأحلّت لهم نسائهم فأحلّت لهم نساؤهم إذا هم فعلوا الكفار وكذا ارتفع عنهم الإثم إذا هم فعلوا الكفار وهذا وجّع وثم وجه آخر ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى ختم الأهد بقوله وإن الله عرفه الغفور لفتح باب التوبة أمام التائبين كما هو الحال في عموم الزنوب والكبائر التي تذكر عقوبتها أو عقوباتها فإن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب التوبة بعد ذكر العقوبات حتى لا ييأس شخص من روح الله ولا يقنط أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ذلك على سبيل المثال في أمثلة لهذا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة إلا من تاب يبقى فتحنا بالتوبة وقولوا تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذابوا جهنم ولهم عذابوا الحريق فالمفهوم إذا تابوا ارتفى عنهم العذاب وققوا لي تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا بينه فاولئك اتوب عليه وانا التوب الرحيم يعني كده شوف الكلمه دي يعني اسم الايه او العفو العفو بالضبط ان ربنا سبحانه وتعالى عفا عن عباده فجعل لهم فرجا ومخرجا عن طريق الكفاره إن واحد يقول مراته تحرم عليه زي أمه زي أمه يعني إيه؟ على الأبد فمراته دكية تتبقى حرام عليه على التأبيت لكن رحمة الله عافى عنه بالضبط والمغفرة فتح باب التوبة بعد الزنب حتى لايأس أحد من رحمة الله ولا أقنط أحد من روح الله سبحانه وتعالى بعد كده هنتكلم عن إن شاء الله الكفارة بس المرة القادمة لإننا يعني نكتفي بهذا القدر لسببين ان انا وراهم حضره اولا في البرامون ثانيا ان عشان الاخوه في كثير اخوه ما يعرفوش ان في درسين فانا ان شاء الله نقف عند هذا القدر وباذن الله تعالى نكمل والله لسه يعني انت تيجي لاحد ان شاء الله الى ان يعني احنا منتظرين الدكتور ايهاب عشان هو اللي هيدي ماده الفقه فا اذا شاء الله هو اللي يدي يبقى يدي الاسبوع القادم باذن الله طيب الحمد لله بدا ينزل والحمد لله طيب بس هو طبعا يعتذر هذا الاسبوع لانه لسه في فتره النقاهه يعني لسه صلى الله عليه وعافيه وبارك في الله فنكتفي بهذا القدر وان شاء الله نلقاكم باذن الله تعالى في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته